احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين ما معنى قول بعض السلف إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة نعم هذا يؤثر عن بعض السلف انه قال إن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة أو على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته والمراد بذلك أن صاحب البدعة أمره مع بدعته يختلف عن أمر صاحب المعصية مع معصيته لأن صاحب المعصية يرى أنه على معصية وإذا ناصحه أحد قال ادعو الله ان يهديني ادعو الله ان يوفقني للتوبه انا مذنب انا مقصر انا مخطئ يعترف لكن صاحب البدعه لا يرى انه على خطا بل يرى ان عمله هو الصواب ولهذا قال بعض السلف ان الله احتجز التوبه عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته لانه اصلا لا يرى بدعته عملا سيئا بل يراهم من الاعمال الصالحة المقربه الى الله وينفذها متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى نعم حصل الله يقول السائل كيف يصحح الحاج نيته في حجه تصحيح النيه في الحج أو في غيره من الاعمال يحتاج من العامل إلى مجاهدة ومعالجه ل النية كما تقدم معنا في قول بعض السلف ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فالنية تحتاج إلى معالجة مستمرة ليس في أول عمل فقط بل معالجة في أوله وفي أثناءه وفي تمامه بعد انقضاءه لأن حتى بعد انقضاء العمل قد يتحدث الإنسان عن عمله طلبا للسمعة فيضر بالعمل يعني قد يأتي بالعمل في أثناء قيام به خالصا لكن بعد أن ينقض العمل قد يتحدث به بين الناس على وجه طلب السمعة والمراءات بالعمل فيؤثر ذلك على صلاح نيته ولهذا النية تحتاج إلى معالجة مستمرة في أثناء العمل وفي وسط العمل وفي خاتمة العمل وبعد انقضاء العمل يعالج الإنسان نيته معالجة مستمرة والآن في هذا الزمان استجدت أجهزة حديثة في أيدي الناس أيضا أثرت فيما تعلق بباب النية سيما في الحج فإنك ترى عددا من الزوار والمعتمرين والحجاج يحرص في كل مكان من أمكنة الحج عند الطواف وعند الرمي وفي عرفات وفي أن ينتقط لنفسه الصور ومع وسائل الاتصال الآن الحديثة في البرامج يرسل يرسل مباشرة يصور ويرسل للناس كأنه يقول انظروني في عرفات وانظروني في الطواف وانظروني في السعي وانظروني في ال... يرسل حتى ان, إن بعضهم رأيناهم ورآهم غيرنا يأتي مثلا عند, عند الكعبة ويرفع يديه ويصور صاحبه له صورة ثم يخفض يديه ويرسل الصورة انظروني وأنا عند الكعبة أدعو الله وهو ما دعا الله يكذب الصورة ما فيها دعاء حتى لو كان فيها دعا هذا مرآة فكيف بصورة يوهم من أرسلها إليهم أنه كان يدعو الله وهو ما كان يدعو الله حتى حدثني أحد الأشخاص حدثني أحد الأشخاص أنه رأى شخصين هنا في هذا المسجد دخل ثم احدهم جلس على هيئة التشهد وانتقط له صاحبه صوره وقام التقط له صوره وقام ثم يرسل هذه الصورة يقول هذه صورتي وانا اصلي في مسجد النبي وما صلى فقط جلس وانتقطت له صوره حتى لو كان يصلي حتى لو كان يصلي لماذا هذه الصورة ترسل للناس انت تصلي لله ولا للناس تحج لله او للناس ولما أهل عليه الصلاة والسلام في ميقات ذي الحليفه بالحج قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وهذه دعوة ينبغي على كل مسلم أن يحرص على أن يدعو بها في الميقات اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وهذا الأجهزة الغها ولا تشغلها ولا تشغلك عن عبادة الله ولا تنتقط لا صور لنفسك ولا لأجل أن ترسل للآخرين اجعل حجك لله عز وجل حتى تجد هذا الحج في ميزان حسناتك يوم القيامة لا تضيعه باعطائه للناس ومراءات الناس به اجعله بينك وبين الله لا رياء فيه ولا سمعة فالحاصل ان النية تحتاج إلى معالجة مستمرة ومجاهدة مستمرة ويتجنب الإنسان خوارم النية كل ما أمر يجد أنه يؤثر على نيته يحرص على اجتنابه والبعد عنه نعم حس الله ليكم يقول هل يجوز لي أن أحج وأجعل نيتي عن جميع موت المسلمين أو عن المسلمين عموما بعد حجة الإسلام ليس لك ذلك ليس لك ذلك وإنما إن كنت قد حججت حجة الإسلام وأردت أن تجعلها لأحد فخص بها شخصا واحدا معينا وإذا كانت والدتك لم تؤدي حجة الإسلام أو والدك أو جدك أو جدتك أو أحد قرابتك وأردت أن تجعلها لو فأنت ماجور على ذلك أما أن تؤدي الحج وتنوي به عن امه الإسلام فهذا العمل لا أصل له والقاعدة مرت معنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم حصل الله يقول السائل بسبب الزحام يوم التروية تذهب البعثة على الساعة الثامنة ليلا دون الذهاب فما حكم ذلك دون على الساعة الثامنة ليلا إلى عرفه دون الذهاب إلى منا فما حكم ذلك نعم لا حرج في ذلك يعني البقاء في يوم التروية هذا من السنن سنن الحج فإن تيسر لك ذلك فهو اولى وأكمل وأتم في حجك وإن لم يتيسر بسبب الزحام وتحرك الحملة في هذا الوقت الذي اشرت إليه لا حرج عليك في ذلك وأما السنة أن تصلي في ميناء يوم التروية تصلي فيها الظهر والعصر يوم التروية اليوم الثامن من ذا الحجة تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فجر اليوم التاسع ثم بعد الصلاة تمشي إلى عرفات هذه السنة لكن إن ذهبت ليلا أو في نفس يوم التروية عصرا أو ظهرا إلى عرفات بسبب الزحام أو تحرك الحملة لا عليك وتكون فاتتك السنة نعم صلى الله عليكم يقول إمرأة يأتيها الحيض وهي ذاهبة لأداء العمرة وستحج متمتعة فماذا تفعل تلبي بالعمرة إذا وصلت إلى الميقات تلبي بالعمرة لبيك اللهم عمرة ثم انطهرت قبل الذهاب إلى عرفات اعتمرت اغتسلت واعتمرت وتحللت من عمرتها وذهبت إلى عرفات أما إذا جاء وقت الذهاب إلى عرفات وهي لم تطهر بعد فإنها تدخل عمرتها في حجتها فتصبح قارنا تدخل عمرتها في حجتها فتصبح قارنا وتمضي مع الناس في اكمال اعمال الحج نعم صلى الله عليكم يقول هل هناك كتاب جمعت فيه الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم العلماء رحمهم الله تعالى الفوا في ذلك مؤلفات نافعه في باب الأذكار الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم في القديم والحديث شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله له الكلم الطيب بن قيم له الوابل الصيب الشيخ بن باز رحمه الله عليه له تحفه الاخيار فثمته عدد من الكتب اعتني فيها بجمع الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام في باب الذكر والدعاء نعم السلام عليكم يقول هل يسن الاستباع في طواف الافاضه طواف الافاضه الاصل ان تكون في ادائك له وقد تحلت التحل الاول وعليك ثيابك تطوف عليك ثيابك لانك اذا رميت جمره العقبه وحلقت راسك تكون بذلك قد تحللت التحل الأول ولهذا عائشه رضي الله عنها تقول كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني بعد أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه كانت تطيبه والطيب من محظورات الإحرام لكن هذا يسمى التحل الأول فإذا رميت الجمرة وحلقت رأسك البس ثيابك واذهب طف طواف الافاضه بثيابك المعتاده فطواف الافاضه ليس فيها الطباع والاطباع انما هو في طواف القدوم للقارن والمفرد وفي طواف العمره وفي طواف العمره واما بقيه الاطوفه مثل طواف الوداع او طواف الزياره فهذه ليس فيها الطباع الطباع إنما هو في طواف القدوم للمفرد والقارن وفي طواف العمره للمتمتع نعم صلى الله عليه وسلم يقول في سؤاله الثاني هل يرمل الطائف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود في الأشواط الثلاثة الأول نعم هذا ثابت الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها بما في ذلك ما بين الركن والحجر هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا طاف خب ثلاثا كما جاء في الحديث فهذا ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم حصل الله عليكم يقول حدث اليوم أن كانت هناك سجدة تلاوة في صلاة الفجر ولكن اختلط علي الأمر وركعت ولم أسجد ثم أكمل الإمام القراءة وركعت مرة أخرى فهل صلاتي صحيحة أم يجب علي الاعادة؟ لا لا تعد الصلاة ولعل هذا لعل هذا الجهل يعني يكون مغتفر لكن الأصل الاصل عندما تبين لك ان السجود سجود بعد الركعة وجدت من حولك قد سجد فتكمل وتجعله سجدا تكمله وتجعله سجدة. نعم حسن الله عليكم يقول عند الارتقاء على الصفة والمروه يكبر ثلاثا ويقرأ الآية إن الصفة والمروى والذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبعد ذلك يدعو فهل يفعل هذه الأمور كلها, كلها ثلاث مرات أو مرة واحدة ان الصفاء والمروه هذه ياتي بها مره واحده اما التهليلات والدعوات التي تكون مع التهليل فهذه ياتي بها ثلاثا يهلل ثلاثا وان استغفر او دعا ياتي بما يدعو به ثلاث مرات أما تلاوه الايه فالذي جاء في الحديث انها تقرا مره واحده وهو يصعد الصفاء <تصفيق> أحسن الله عليكم يقول ما هي الأعمال المشروعة لزائر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المدينة النبوية ثمت أعمال تشرع للمرء جاءت بها السنة والهدي عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأول ذلك أن تكون النية في شد الرحل للمجيء إلى هذا البلد المبارك الصلاة في المسجد النبوي كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فيكون النية في شد الرحل الصلاة في مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإذا وصلت إلى المدينة أول عمل تبدأ به تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إما نفلا أو فرضا وتحرص على الاكثار من الصلاة في هذا المسجد المبارك وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام خير من ألف صلاة فيما سواه إلا وهذا يشمل الفرض والنفل فإذا أول ما تصل تبدأ بالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يشرع لك زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه قد دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة فتسلم عليه وعليهما السلام المشروع ويشرع لك أيضا الذهاب إلى مسجد قباء تتطهر في بيتك السكن الذي تسكن فيه وتذهب إلى قباء لتصلي فيه ما تيسر ومن تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كاجر عمره فتحرص على اتيام مسجد قباء وتصلي فيه وأيضا يشرع لك زيارة قبور البقيع السلام على من فيها من الصحابة وعموم المؤمنين وأيضا زيارة قبور الشهداء الشهداء وحد فهذه خمسة أعمال ثبتت بها السنة عن النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه فيما تعلق بزيارة المدينة وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن علما وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه سراطاً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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا, تصل ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتو إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا